Radda sallatim ban galam anda sa ashamar rahiman nasrahiman talab al <تصفيق> من سلم الناس سليم، من شتم الناس شتم، من ظلم الناس أسام الرحم الناس رحم، من طلب الفضل إلى غير ذوي الفضل حرب، من حفظ الأهدى وفاء من أحسن، سلم من صدق الله على من طلب العلم علم، من خالف الرشد غوى، من تبع الغي ندم. من صدق الله على من طلب العلم علم، من خالف الرشد غوى. من نتبع الغي ندم من سلم الناس سلم من شات من, من الناس جتم من قال من الناس سم الرحيم الناس رحب من طلب الفض الى غير الفضل من حفظ العهد وفى من احسن استم افهم من لزم الصمت نجا من قال بالخير من من جهد من الصمت من قال غني من فزك من جهد الحق اذن سل من سلم الناس من شات من ناس من ظلم الناس أسام من ناس سم الناس رحب طلب الفض الى غير ذوي الفضل حرب من حفظ العهد وفى بالاحسن من, من مسه الضرر شكى من عضه الدهر آلم لم يعد رس من من الدهر لم حياً رسطه رسط إن حيث قسم من سالم الناس سلم من شاتم الناس شتم من ظلم الناس أساما الرحيم الناس رحم من طلب الفضل إلى غير ذوي الفضل حرم من حبق <تصفيق> الأهل والسلم